بوك تو أغبعيم في الشيش ستة وأربعون ستة وأربعون باديسكوتك في صالة الديسكو في صالة الديسكو أهم أما كوم هزي بانوي؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ شاءليدخ؟ هل تتسحلي أن أجلس بجك؟ هل تسمحلي أن أجلس بجاورك بك الش بكل سرور بكل سرور؟ دخن بينها موزيك كيف وجد المسيقى كيف وجد المسيقى كتتشت مي ع قلا ع قلا أل الك من الجنتدييت لكن الفقة تعزف جيدة جدا؟ لكن الفقة تعزف جيد جدا أات مجئة لك لاتم قوات؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ لا زط حمهغيشنا لا هذه هي المرة الأولى لا هذه هي؟ الم الأولىلو لمكن هنا من قبل أدا لمكن هنا من قبل أبددا هل ت ت هل تريد تخصص موح طغ؟ ممكن لاحقا ممكن لاحقا اني لو يدعى لغكود كالكار طوف لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا زي بشوت مؤد هذا سهل جدا هذا سهل جدا اني ارأي لخا. انا أريك انا أريكلو باخغط لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى الطام حكشه؟ هل تنتظر أحد هل تنتظر أحد؟ كان ظر شلي نعم انتظر صديق نعم ان تظر صديق هنا مج يأ هناك بالخلف يأ هناك بالخلف.